قُلْ أَرَيْتُمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ هِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وهو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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا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 وَهُماَا يَستْتغيثان اللَّه وَلَكَ مِن إن وَدَ اللهَّه حَّ فََكُ ماَا هذا إِلَّا أساطير الْ الأوَّلين أُلَائِكََّذينَ حَقَّّ عليهلَيْهِمُ القَوللُ فِي أمَ مِقدَدَ خَلَتْ مِن قبلَِهِمُ مِنَ الجّ والالْإِاس إنهُ كانَوا خاصِرين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 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُم وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كانوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ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 وَم ل يُجَبَدَعَيَ اللَّهِ فَلَْسَ بِمجزٍ فِي الأرضِ وَلَْسَ لَهُ مِنْ دُِهِ أَْيا وَلَْسَ لَهُ مِ دُونهِ أَلَأُولائِكَ فِي ضَل لُِّبين أَلَم يَرُو أن اللهَّه الذي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرضَ وَلَم يَيعْيَ بِخَلْقِهَِّ بقادِر.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 كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون